إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضو ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين وللله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَآمِنُوا فَقُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أحدكم الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها.